اِكَ كَلَ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ لا يجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يديمتي أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أو لم يعوضرو في ملكوت دَمَاتِ وَالارضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَانعسى ان يكون قد قترب اجلهم فبأي حديث بعده يُؤْمِنُونَ مَن يُضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا لا يجليها لوقتها إلا هو. سقَّلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ضغطا. يسألونك كأنك حفيٌ عنها. قل إنما إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ